book 2 50 50 50 في المسبح في المسبح في المسبح اليوم حار الجو حار اليوم الجو حار اليوم نذهب في البسين هل نذهب الى المسبح هل نذهب الى المسبح مايش باجانيا ايتي بلافات هل ترغب في الذهاب للسباحه هل ترغب في الذهاب للسباحه مايش روشنيك هل معك منشفه هل معك منشفه؟ مايش طلافكي هل معك مايور رجالي؟ هل معك مايور رجالي؟ مايش كوبالنيك هل معك مايو حريمي؟ هل معك مايو حريمي؟ تشي تيميهش плавати هل تستطيع السباحه هل تستطيع السباحه تشتي فيش بيرناتي هل تستطيع الغطس هل تستطيع الغطس تشتي فيش ستريباتي او ودو هل تستطيع القفز في الماء هل تستطيع القفز في الماء دا يادوش اين الدوش اين الدوش دا يي كابينه دليا پريودياگانيا اين كابينه تغيير الملابس اين كابينه تغيير الملابس دا يوكولاري دليا پلاوانيا اين نظاره السباحه اين نظاره السباحه Тут глибоко Галіл мау амік? Галіл мау амік? Вода чиста Галіл мау назіф? Галіл мау Вода тепла Галіл у дефе. Галіл мау дафи Мені холодно انا بردان انا بردان вода надто холодна الماء بارد جدا الماء بارد جدا ياйду тепер з води ساخرج الان من الماء ساخرج الان من الماء Вийдіть в інтернет за адресою www.book2.de для того, щоб відкрити книгу та прочитати тексти.